قالوا لي الثقة قلت كانت قالو حقيقتنا قلت بانت قالو لي العشرة قلت هانت وعلى مولانا قالو للدنيا قلت دوانت قالو لي الرشلة قلت عانت من رحمة ربي ما نشقانت وعلى مولانا نكسبنا لقدر قلمتنا ثقنا لمر كي ما عمت ايدنا من الصغر عشنا كل خجر الراسك صح من الحجر صبحناك كمين اتمر شادر مي Tell me, tell قلت tell me, tell قالوا tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, tell me, حساب الدنيا لغتارة قاري لعديرة كثيرة فيهم اتشفي تخلي تطاري حقي فكي تبني التطاري وعليهم اعلنت انتصاري الدنيا. دنيا و